وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَالْيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وَلكِ ل يَذَلُ وََكُ وَلكِ لَدَل وَكُمْ فيِي متَكُمْ فَتَلقُخَرَاد فِلَ اللهَّهِ مَوجِعكُمْ جَمع فَيونَذِّئُكُم فِيهِ تَغْتَلِفُ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 وَم حْسَن مَِ اللهَّ حُك مَل لِقَوْم يوقنون